قال إنكم ماكثون لقد جئناكم بالحق ولكن أثركم للحق كارهون أم أبرموا أمرا فإنا مبرمون أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم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 117. الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله فأنا يؤفكون 119. وقيله يا رب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون